تشرون تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها ليتذكروا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 فسكم هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل التبع الذين ظلموا أهواء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 وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليرضوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف شاء فيبسطه في السماء كيف واجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فراوه مصفر لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللوم مدبرين وَمَا انْتَبَهَ هَذِهِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبتوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون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 اضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال، ولئن جئته بأيات لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يقطع الله على قلوب الذين لا يعلمون.